وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرة الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصدة للطاعين ما أبا لا بثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا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 ثاقين مفاذا حدائق واعنابا وكواعب اثرابا وكاسندها قا لا يسمعون فيها لغوا هو ولا كذابا جزاء من ربك عطا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزا من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائم تُصَفَّى الَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابَةً يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّى الَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابَةً ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ült